امَّا مَنْ ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأَمْرُهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ ما وَمَا أَدْرَاكَ ما ألهاكم التكاثر حتى زرتم, حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 لا الجحيم ثم لا ترونها اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن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 بدن النس الحطمه وما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصدا في امد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم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 اجعلهم كعصف مكن بسم الله الرحمن الرحيم لا الى في قرش الى في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عنهم صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم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 كَبَتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ حَطَبٍ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ